لما جاء ابو بصير الى المدينه فار من النمسا الحقوا به تعصر تاصلا والذي انزال الرجل فاقل يمشي الحقوا به رجليه يطلبان لما وصل الى بصور عليه الصلاه والسلام واذا الرجلان قد وصلا خلف فقال يا محمد العهد ان من جاء منا من اليك ترد عليه نعم فلما شعر نام. فلما رده إليهم خرجوا من المدينة وجلسوا يتغلدون الثلاث أبو بصير ورجلا قريش وكان أبو بصير قويا فقال لأحدهم اعطني من سيفة سيف جيد لدى أن يمجح قال هذا السيف قال نعم جيد وكم قرأت به من رأس متى فأعطاه السيف فسله أبو بصير وجب به رقبة اخوه الثاني هرب إلى المدينة فاضر ولحقه أبو بصير فجاء إلى بصير مذعورا وقال إن صاحبي قتل إن صاحبي قتل يعني وأنا أخاف على نفسي فقال الرسول عليه الصلاه والسلام ويل أمه يعني أبا الرسيل نسأل حرب لو يجد من ينصره فعرف أن الرسول سوف ها سوف من ينصره وسلمه وسلم مرة ثانية فخرج من المدينة وجلس الصراب لعير قويس قعد الصراب له كلما جاءت عير هجم عليها وأخذ منها ما شاء الله فعلم بعض الصحابه الذين تمسك بخبره فخرجوا الي فكان من اصابه فاخاف الحديث واركض قيس الى رسول عليه الصلاه والسلام وقال يعني معنى كلامه معناه فكنا منه نحن ألغينا العهد اللي بيننا في هذا فرجع ابو صهب معه الى المدينه واستقبل ان ولله الحمد وأما العهد الذي كان هدته عشف فإن قريشا نقضت حيث أعانت خلفاءها على خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحينئذ إن انتقض العهد نكن بينهم مضينا رسول العهد فغزار وبهذا صار هذا, هذا الصلح صار فتحا مبين لا يسأل منكم من أمن من قبل فتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا وكل جواعي الله الخصم والمرض فتحنا فتح